ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أمانة عاسة يعشا طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟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 والله عليم بذات الشدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى اللَّهُ عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض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 أَوْ مُتْتُمْ لَمَا أُغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ